وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ أَسِئْتُم إِلَيَّ ۖ قَالُوا Hvala <tiny> <tiny> فذلك نجد المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عنه اَلْمَوْسَقًا مَوْسًا فِي نَعْجُرِي مِقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَ أَمْرٌ وَجَفَتْ قَلالٌ بِلَغِ شِئْءٍ أَأَنْتَ لَن Mm-hmm.